بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات الغرباء الإسلامية بالتعاون مع شبكة شموخ الإسلام تقدم لكم في الشريط الثالث من شرح رسالة إخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث لمؤلفها الإمام بالفرج بن الجوزي رحمه الله ومع شرح الباب الأول من الرسالة مسألة البول قائمة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 في رسالته أو في كتابه اخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث لمقدار منسوخ من الحديث والمسألة الأولى التي سيتطرق إليها رحمه الله هي المسألة البول قائما هل يجوز للإنسان أن يبول قائما لما حكم البول قائما روى ذيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وهو قائم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فقال حذيفة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطه سباطه هي المزبلة أو المكنسة تكون بفناء دار كانت الدور. في فنائها تمت مزبلة او مكنسة فهذه المكنسة المكنسه والمزبلة مزبلة قوم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم فيها هذا الحديث رواه البخاري وهي وهو بلفظ مختصر وهو بلفظ مختصر رواه مسلم كذلك برواية اتم وفيها قصة قال والحديث من طريق أبي وائل قال أبو وائل كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يشدد في البول كان يشدد في البول ويبول في قرورة يشدد في البول روى عبداللزاق المصنفه أن أبو موسى الأشعري رأى رجلا يبول قائما فقال له وإحكى ما باله هذا الرجل يقول قائما فكان يشدد على من يبول قائما كان أبو موسى أشعري يشدد على من يبول قائما ومن هذه الشدة فكان رضي الله عنه يبول في قرورة هذه الشدة وورعه كان يبول في قرورة وكان يقول إن بني إسرائيل إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلده وفي رواية عند البخاري ثوب أحدهم بول قرضه بمقارض أي قطعه بمقاطع كان ذن إسرائيل إذا أصاب ثوب أحدهم ما يغسله ويفركه بل يقطعه ويرميه فقال حذيفة لما سمع حذيفة فلما سمع حذيفة أبا موسى الأشعر يقول هذا الكلام قال حذيفة لو, لو أددت أي تمنيت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فما أن صاحبكم لا يشدد هذا التجديد؟ وفي رواية عند البخاري ليته أمسك أي ليته سكت لماذا قال حذيف هذا استدل بالحديث فقال فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى أي كنت أنا ورسول الله, صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم قام كما يقوم أحدكم فبال فانتبثت منه أي تنحيت منه اقتعدت عنه فانتبثت منه فأشار إلي فجئته وهو يقول صلى الله عليه وسلم فأشار إلى حذيفة فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ ثم دعى بماء فجئته بماء فتوضى فمسح على خفية هذه الرواية أتم وكاملة في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد كبيرة أولا فيها دلالة على جواز البول قائما أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم إذن يجوز البول قائما في هذا الحديث وإذا جاز البول قائما يجوز البول قاعدا ببأوله إذا قلنا جواز بول قائم فبأوله يجوز البول قاعدا لأنها أكمل وأنظف شوفوا كش وعلى هذا الأساس باب البخاري على هذا الحديث بابين باب في كتاب الطهارة فقال باب البول قائما وقاعدا أي يجوز البول قائما وقاعدا وباب في كتاب المضالم قال البخاري باب الوقوف والبول عند صباطة القوم إذا كلا البابين سواء باب الموجود في كتاب الطهارة أو الباب الموجود في كتاب المظالم يدلان من فقه البخاري أن البخاري رضي الله عنه ورحمه يرى بجوازي البول قائما وقاعدا هذه الفائدة الأولى فائدة الثانية في الحديث بيان أن من عادة العربي البول قائما من عادة العرب البول قائما وذلك في الحديث فقام كما يقوم أحدكم أي قام كما يقوم أحدكم أي من عادتهم كان الإنسان يبول قائما ويؤكد هذا الفهم ما رواه النسائي وابن ماجه في سننيهما عن عبد الرحمن بن حسنة عن عبد الرحمن بن حسنة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال جالسا فقلنا لما رأوه الصحابة يبول جالسا قال فقلنا انظروا إليه يبولوا كما يبول المرأة، أي تحيروا، احتاروا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من عادتهم هو البول قائما، كان من عادتهم هو البول قائما، وهذا الحديث حديث حديث صحيحه الإمام الدارقطني. كذلك مما يدل على هذا الجواز الطريقة التي أنكر بها حذيفة على أبو موسى الأشعري لما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه شدد في المسالات حتى شدد على من بال عليه خذيفة rằng النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلماذا هذا التجديد؟ فكأن هذه الشدة من حذيفة من أبي موسى الأشعري رأى فيها حذيفة أنها مخالفة للسنة هذه الشدة من حذيفة من أبي موسى الأشعري رأى حذيفة رضي الله عنها أنها كأنها مخالفة للسنة وإذا قال ليته سكت فالنبي صلى الله عليه وسلم بال قائما كذلك من فوائد هذا الحديث جواز البول عند أصحاب، أي في بيت صاحبك يجوز أن تبول عنده في مكان مختص بذلك. وعلى هذا الأساس بواب البخاري في كتابه الصحيح البول عند صاحبه البول عند صاحبه لأنه يتسلل ما في الحديث أتى سباطة قوم أتى سباطة قوم كما في الحديث جواز إشارة لأحد عند قضاء الحاجة أي وانت تقضي حاجتك يجوز أن تشير إلى أحد بأي شيء من إشارات إما تذهب إما تريد إما تعالى فيجوز الإشارة وليس في الحديث هذا جواز الكلام ما في الكلام لأن بعضهم استدل بحديث على جواز الكلام لا ليس في الحديث كلام في الحديث إشارة في الحديث إشارة كما في الحديث من فوائد هو جواز قرب أحد الناس من البائل هذيفة اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يبول إذن يجوز الإنسان يقترب من الإنسان يبول كذلك في الحديث فيه جواز طلبي البائل من صاحبه ليسترح أي الإنسان يبول يجوز أن يستره أحد مستدبرة يعطيه بظهره بحيث لا يرى ذلك من فوائد الحديث التستر، استعباب التستر عند قضاء الحاجة فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى الحائط تسطر به ودعى حذيفة ليستره من ظهره ماذا مبالغة فيه؟ التستر. كذلك في حديث مشروعه مسح الخفين لفحديث ومسح الخفين عند الوضوء ولو كان في الحضر هذه اهم فوائد هذا الحديث والشاهد في الحديث في مسألة هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الشاهد أنه باء قائمًا. وقال المصنف بعدما أورد حديث حذيف قال المصنف وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل قائم قلت لكم يا أخوان أحضروا كتبكم أحضروا الكتاب حتى تسهل المتابعة وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل قائما. هذا الحديث رواه ابن ماجه هذا الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف جدا وهو حديث ضعيف جدا اذ من رواته احد رواته عدي بن الفضل عدي بن الفضل قال فيه ابو حاتم وابن معين متروك الحديث قال فيه ابن معين وابو حاتم متروك الحديث الحديث ضعيف جدا يرحمك الله إذا كان الحديث ضعيف جدا فهو لا يناقض الحديث المتفق عليه لا يناقض ما ان حديث ضعيف جدا يعارض الحديث متفق عليه عرفنا حديث حذيفه متفق عليه رواه البخاري ومسلم وحديث جابر رواه ابن ماجه وهو ضعيف جدا اذا ما فيه تعارض بينهما حديث يحتج به وحديث يطرح وحديث يطرح لكن في الباب في مسألة البول قائمه ثبتت ادله ان بيصلنا بال قائما كما رأينا في حديث عبد الرحمن بن حسنة فيما رواه النساي ابن ماجه أن رسول صلى الله عليه وسلم بالا جالسا فقلنا أنظروا يبول كما يبول يبولوا, يبولوا المرأة قلنا صلى الله عليه وسلم بالا جالسا في حديث عبد الرحمن بن حسنة وروى أبو عوانة في صحيحه والحاكم في مستدركه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أن انزل عليه القرآن هذا نفي من عائشة نوع الماء شديد النبي صلى الله عليه وسلم ما بال قائما أبدا منذ أن أنزل عليه القرآن هذا رواه الحاكم وأبو عوانة في صحيحه الترمذي وكذلك كذلك في ما يقارب هذا الحديث الترمذي في جامعه وأحمد في مسنده وأبو عوانة والحاكم كذلك في صحيحيهما يعني المستدرك يسح نقول عنه صحيحه قال من حدثكم قالت عائشه من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا ما كان يبول الا قائما ما كان يبول إلا قاعدا وهذا حديث صحيح بشواهده في طريق طريق الترمذي ضعيفة لأنفها شريك ابن عبد الله القاضي وطريقة وطريق التي رواها الحاكم وأبو عوان هي صحيحة لأنها هي من طريق سفيان الثوري الصح من طريق الترمذي كل حال حديث جملة هي صحيحة قالت عائشة من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم قا قائما فلا تصدق إذن هنا فعلا في تعارض بين ما رواته عائشة وما رواه حذيفة ما رواته عائشة وما روته حذيفة العلماء ذهبوا مع هذين الحديثين إلى أقوال فمنهم من قال بالنسخي قالوا حديث عائشة ناسق لحديث حذيفة أن يبي صصم كان يبول فعلا قائما لكن لما ننزل على القرآن ما باله واقفا كان يبول دائما قائدا. ومن ذهب هذا المذهب أبو عوانة من علماء الحديث هو اسم أبو عوانة في صحيحه وابن شهين عنده رسالة في الناس كل من في الحديث مثل رسالتنا هذه ذهب إلى النسخ ولهذا قال المصنف وقد ادعى قوم نسخ الأول بالثاني فهو يقصد هذا القوم أبو عوانة وابن شهين وليس بصحيح قال ابن جوزي وليس بصحيح من ذهب إلى النسخ ليس بصحيح لماذا؟ لأن قبل الإنسان ما يدعي النسخ لا بد من طرق أولا الجمع بين الوصوص إذا لم نستطيع الجمع هنا نلجأ إما إلى الترجيح أو إلى النسخ والمنسوخ نلجأ إلى النسخ والمنسوخ إذا علم التاريخ وإذا لم يعلم التاريخ فنذهب إلى الترجيح لكن الأساس هو أن نجمع بين النصوص إلا إذا علمنا أن هذا الحديث ناسخ منسوخ بالخطو القطعية فنلجأ إلى النسخ والمنسوخ مباشر بدون أن نلجأ إلى الجمع مثل الحديث التي ضربنا عليه مثل في المقدومة في الحلقات الماضية كنت قد نهيتكم عن زيارة للقبور ألا فزوروها فإن تذكركم الآخرة جاء للجمع جاء للجمع نلجأ مباشر إلى القول بالناسخ والمنسوخ. نلجأ مباشر إلى القول بالناسخ والمنسوخ. إذا قال ابن الجوزي وقد قوم نسخ الأول بالثاني وقد رأينا من بينهم أبو عوانة وابن شاهين قال وليس بصحيح بل لكل واحد وجه أي حديث حذيفة عنده وجه عنده حالة وحديث عائشة عنده حالة لكل واحد منهما حالة فإن نهيه وإن كان بن جوزي ذهب كانه تأويل أو تصحيح حديث حذيفة حديثة جابر قال فإن نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول قائما لألا يعود رشاشه على البائل وقد رأينا ما فيه نهيه. كل حديث كل حديث تقرؤونه فيه التصريح أن نهى فهو حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هي عن البول قائما الحديث التي ثبت في البول قائما أنه هو بال جالسة من فعله صلى الله عليه وسلم لكن هل ثبت أنه, بال أنه نهى عن البول قائما لم يثبت ذلك أبدا كل ما ورد فهي ح بين الضعيف وضعيف جدا لم يثبت ثبت من فعله نعم ثبت أنه بال قائما ولقاعدا قال يوم جوزي بعدما وجه حديث حديث جابر أنه قال نهى عن البول قائما حتى لا يعود الرشاش على الباء قال هذا وجه وقلنا لم يثبت هذا النهي لم يثبت هذا النهي وقال لحديث حديث حديث أوجه أي ثلاث احتمالات لماذا نفصلنا باله قائما قال في ثلاث احتمالات الاحتمال الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لمرض منعه من القعود محتمل قد يحتمل, يحتمل نفسه سلم بال قائمة لأنه كان مريض وروي في ذلك حديث روية في ذلك حديث رواه البيهقي والحاكم البيهقي في سننه والحاكم في مستدركه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لجرح كان في مأبضه والمأبض هو بطن الركبة وبطن ورقبة فما استطاع نبي صلى الله عليه وسلم أن يسني رقبته فبال قائما وهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ثابت، ضعفه البيهقي نفسه ضعفه البيهقي نفسه وضعفه كذلك الإمام الدار القطني. فهذا الحديث لم يثبت هذا الاحتمال إذن بعيد أن نبي صلى الله عليه وسلم كان بال قائما لمرض الوجه الثاني قال رحمه الله أنه استشفى بذلك من مرض. أنا يستشفى بذلك المرض والعرب تستشفى بالبول قائما بمعنى العرب كان تداوي نفسها بأنها تبول قائما كان تبول قائما لأن البول قاعدا لا يأمن خروج نجازة أخرى من سبيل آخر لا يأمن كخروج الريح أو الغائض إذا بال الإنسان قاعدا فلا يأمن أنه تخرج منه نجازات أخرى فالان هم كانوا يستشفون بمرض بامراض البطن الام كانوا يستشفون بالبولي أو او بالبول وهم قيام؟ قال مثل هذا امام الشافعي امام الشافعي قال كان العرب يستشفون اي يطلبون الشفاء ومن التداوي تداوي عند العرب الام كانوا البول قائما من التداوي البول قائما هذا وجه الوجه الثاني أنه صلى لم يتمكن من القعود في ذلك المكان كثرت النجاسة قال لأنه صباطة قوم مذبلة فقال كثرت النجاسة مذبلة بصص من يقعد وذهب إلى هذا المذهب أو هذا الرأي ابن حبانة في صحيحه وثمت احتمالات أخرى من الاحتمالات الأخرى التي لم يذكرها الإمام ابن الجوزي من احتمالات قالوا أنا صباطة رخوة فالبول يتخللها إذا بال يتخللها تدخل في المسامات فقال قائما من الاحتمالات كذلك قالوا منهم فضي بن عياض القاضي عياض كما قلت لكم آنفا أن البول قائما يأمل فيه الإنسان أن لا يخرج تخرج النجاس من سبيل آخر ولهذا قال عمر رضي الله عنه البول قائما أحصن للدبر البول قائما أحصن للدبر وفي احتمال آخر هو الأصحة وهو الأرجح إن شاء الله كما سوف نرى أن البول قائما فيه بيان جواز أي يجوز الإنسان يبول قائما دون هذه الاحترازات التي ذكرت بكل بساطة أنه يجوز البول قائما ما هو الراجح من المسألة إنتاء كلام, انت كلام المصنف ما هو تحرير المسألة رأينا أن أحاديث النهي لم تثبت أحاديث النهي لم تثبت بقيت لنا بقيت لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه بالقائما ومن فعله أنه بالق قاعدا هل نقول فيه تعارض لا تعارض جواز الفعلين جواز الفعلين لكن علماء ذهبوا في ذلك لمذاهب في من ذهب مذهب أن البول قائما يكره يكره البول قائما ومن من ذهب إلى هذا الأمر عبدالبن مسعود والشعبي عبدالبن مسعود من الصحابة وعامل الشعبي من التابعين قالوا مكروه الإنسان يبول قائما ونحى من هذا المنحى صاحب المغني حيث قال ويستحب للإنسان أن يبول قائما يعني يكره أن يبول قائدا ويستحب الإنسان أن يبول قائدا يعني يكره أن يبول قائما وفي من ذهب إلى الكراهة الشديدة يكره كراهه شديدة البول قائما ومن ذلك كما رأينا أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري كان يشدد في البول قائما ونحى هذا المنحى الإمام الشوكاني كما في كتاب سيل الجرار الشوكاني كان يرى أو يرى البول قائما مكروه شدة إلي لم يكن حراما هكذا قال إن لم يكن حرافة وكراها شديدة فيمن ذهب هذا مذهب الكراها فيمن ذهب الجواز البول قائما إذا أمن الرشاش إذا أمن الرشاش يجوز, يجوز البول قائما وذهب إلى هذا المذهب إمام مالك كما في المدونة ذهب هذا المذهب الإمام مالك كما في المدونة وكذلك الحافظ من حجر العسقلان وغير واحد من العلماء ومن المعاصرين الألبان في مذهب الثالث أنه يجوز بول قائما والبول قاعدا إلا أن الفأفضل البول قاعد لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه لأن عيشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبول هي المداومة لكن حذيفة ما قال كان, كان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بلقه وهذا ما هذا المذهب هو مذهب الشافعية وابن المنذر وهذا هو الراجح على أن البول قائما يجوز إلا أن البول قاعدا هذا الأفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما ليس في احترازات لو كان إنسان لا يجوز أو يكره أن يبول قائدا إذا لم يأمن الرشاش لا يجوز أن يبول قائما إذا لم يأمن الرشاش وكان هذا الأمر رأي الوجيه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لا سوى أن فعله صلى به فعله يتأس به والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل مسألة لما رؤيا أنه بال قائما لما يدل على هذا الاختيار ما رواه رمام مالك في الموطة ما رواه إمام مالك في الموطة والبخاري ومسلم في صحيحيهما رواه البخاري في الموطة معلقا أي من طريق يحيى بن سعيد أن أعرابيا كما سوف ترى هذا يعني طوله معلق والبخاري ومسلم رواه مسند عن طريق أنس بن مالك والحديث التي سأرويه لكم الآن بلفظ البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عرابي فبال في طائفة المسجد او في ناحية المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهرق عليه ابن مالك رحمه الله ذكاء علما نبوب على هذا الحديث باب ما جاء في البول قائما وغيره اي راى ابن مالك في جو جواز البول قائما بهذا الحديث وفعلا أن الاعرابي بال قائما فك قلنا من عادات العرب البول قائما بال فتجره الناس لانه بال في المسجد فنهىه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الذجر حتى لما قضى بوله دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب الباء ولم يبين بصفه من البول قائما لا يجوز وننصف في هذا الموضع في هذا الموطن هو في موطن البيان في موطن الترشيد والتوجيه والتعليم والقاعده الاصوليه تقول وهي متفق عليها لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا وقت حاجة هذا وقت البيان والتعليم ما قال ما قال الله عليه قائما لا يجوز بل ما علمه ذاك الأعرابي أن هذه الأماكن لا فيها هذا الشيء بل هي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى إذن في هذا الحديث حديث الأعرابي في دلالة وجيهة على أن البول قائما جازا، ولهذا قال غير واحد كبني ضويان في منار السبيل لا يكره البول قائما لا يكره البول قائما وما ورد من النهي من البعض ما ما ورد من النهي حال الإمام الترمذي هذا من باب التأديب، ما هو من باب التحريم؟ حتى لو صح حديث ذاك ضعيف جدا، هذا النهي ما ورد هو من باب التأديب، لا من باب التحريم. هذا كلام الإمام الترمذي في جامعه. أما حديث عائشة أنت رأيناها من حدثكم أنا النبي صلى الله عليه وآله قائما فلا تصدقوه كيف نوجهها وكذلك قولها ما بينبص صلى الله عليه وآله قائما منذ أنزل كيف هذا في حدود علمها عائشة ما كانت صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره. كما كما أنها رضي الله عنها ما كانت صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته لكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تسع زوجات وفي كل زوجة ليلتها فعائشة حدثتنا علمت، وحذيفة حدثنا علم، فهي نفت أنها رأت نفس الصنبالة قائما وحذيفة أثبت لنا أن نفس الصنبالة قائما وفي القواعد أن المثبت مقدم على النافي والذي حافظ شيئا إضافيا مقدم على من لم يحفظ هذا الشيء الإضافي إذا كان إذا كانت إثنين حجة في قبول الرواية وكلاهما صحابي كلاهما صحابي فأحدنا أثبت شيء والثاني نفى فنحن نقدم الذي أثبت على الذي نفى ونقدم الذي حافظ على من لم يحفظ إذا كلا الأمرين ثابت حذيفة أخبرنا بما علم وهو الصادق وعائش أخبرتنا بما علمت وهي وكل الأخبر بما علم ورواية كلها تدل على جواز الأمرين أما أمن الرشاش الذي اختاره البعض ليس فيه دليل ليس فيه دليل لا سيما عند المذاهب الأربعة بالمذاهب الأربعة إذا كان لا يحترز من النجاسة القليلة فهذا يستسمح فيه المذاهب الأربعة إذا لم يستطع الإنسان يحترز من النجاسة القليلة اليسيرة فهذا يستسمح فيها وكذلك شيء اضاف عند الإمام الشافعي أن ما لم يرى بالبصر فهذا يستسمح فيها وهذا الرشاش لا يرى بالبصر وهو من النجاسة اليسيرة ولا يستطيع الإنسان الاحتراز منها فهذا يستسمح فيها ويتجوز فيها حتى ينقل عن إمام مالك رحمه الله أن بون القائم يجوز ولو لم يأمل الرشاش إذا كانت مثل الإبرة مثل رأس الإبرة إذا كانت قليلة فهذا يستسمح فيها كما ينقل عن إمام مالك رضي الله عنه ورحمة إذا هذه المسألةنا أن الإمام ابن جوزي أورد هذه هذي المسألة باب وقائما قائما لأنه فيه من ادعى النسخ وهو محتملة النسخ لسينا بلوايات جابر وإن كان ضعيفة جدا لكن بلوايات عائشة ما النبي صلى الله عليه وسلم قائما منذ إزاع القرآن وضعنا أنها ناسخة لما رواه لنا حذيفة هذا الاحتمال في النسخي أورد الإمام بن جوزي هذا هذه المسألة لأننا قلنا هذا الكتاب يرد, فيها يرد فيه الإمام بن جوزي المحتمل والقطع في الناسخ والمنسوخ المحتمل والقطعي في الناسخ والمنسوخ فبدأ بهذه المسألة أولا لأنها من باب النجاسات وهو ما يبدأ به الكتب الفقه الطهارة في مسألة باب الطهارة ورأينا الذي رأها من باب النسخ منسوخ الإمام أبو عوانة وابن شهين سلام. ابن شهين وابو عوانة رأى المسألة بها نسخ خمنسوخ ورأينا بعد هذه المسألة بل يجوز البول قائما ويجوز البول قاعدا إلا أن البولة قاعد هو الأفضل بمداومة الرسول صلى الله عليه ليس في مسألة الرشاش أو ليس بأمن الرشاش لكن بمداومة النبي صلى الله عليه هذا والله تعالى أعلى وأعلى ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته